ولا تأخذكموا بهما رافة في دين الله إن كنتموا تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أزاني لا ينقل